وبدالهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون مَا لَهُ رَجُنٌ مِنْهَا وَلَا هُمْ وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم مَا خلقنا السماوات والأرض وما بين الماء إلا بالحق وأجل أسمى dan